book 2 29 29 29 w restauracji 1 في المطعم 1 في المطعم 1 jedz ten هل هذه الطاولة غير محجوزة هل هذه الطاولة غير محجوزة من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطام موجة بر بماذا تنصح؟ ماذا تصح؟ Rad, rada by som si dal dala pivo. Min fadlik, 1 bira. Prosím si minerálnu vodu. Min fadlik, 1 Minfodlak ma'daniyya. Min fadlik, 1 Prosím si pomarančovú šťavu. من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه بروسيم من, من فضلك واحد قهوه مع حليب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 من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع ما تي هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر؟ معتي بوبولنيك هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ معتي اوهن هل عندكم شعلت نار واللاعة؟ هل عندكم شعلت نار؟ خيبة مي فيدليچكا ينقصني, ينقصني شوكه ينقصني سكين ينقصني سكين ينقصني ملعقة